بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين. إن شئت نزل عليهم من السماء آياتا فظلت. اعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فَسَيَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم الأرض كم أمتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لا آية، وما كان أكثرهم. إِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين قوم فرعون الرَّعْوَ أَلَا يتكون قال قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبون ويضيق صدري صَدْرِي وَلَا يَرْضَى أطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فَأَلْهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَى فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وَفَعَلْتَ فَعَلَكَ كَلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ غَائِبًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِيلٌ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ He said, Lord, the heavens and the earth and whatever between them, if you He said, Lord, and Lord of the first ones He said, It قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعفلون قال لئن اتخذ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ ف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 فلما جاء السَّحَرَةُ قالوا لفرعون ائن لنا ل اجرا ان كنا نحن الغالبين قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى إبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى He said, have you believed to him before that we were promised to you? Indeed, he لا أُقَطَّعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلَّبُ بَنَاكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَضَالِّينَ إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا غَائِضٌ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرٌ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتٍ وَعِيُّ وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِي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 وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۚ ظُلِمَ مَا في ذلك لا آية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له العزيز الرحيم. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عادُوا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ويطلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين بِهَا بَلِيحٌ مَّن وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَجَعَل لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني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 فكبكبوا فيها هم والغاؤون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذ نُسْوِيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَنْ أَضَلَّنَا إِلَّا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أَلَمْ أَن نَّلَكَرَ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ وَإِنَّ ربك لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحيمُ كذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا سَت اتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّقُونَ تبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على رب لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجِيْنَا هُوَ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ then we cast after the other Indeed there is a verse in that and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 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بكل ريع آيَةً تَعْبَثُونَ اتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بَطَشْتُمْ جبارين اتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أَمَدَّكُمْ بِأَنَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّنِي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضير تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فارهين، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحدين ما أنت إلا بشر مثلنا ف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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين وَتذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزْوَادِكُمْ بَلْ أَن قَوْمٌ نَعَدُونَ قالوا لئن لم تنتهي آلوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي ممن ما يعملون فنجيناه وأله أجمعين إلا عجوزا في الرابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذب أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْكِسْطَاسِ المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الأولين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 وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأ اتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولو هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون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 تُونَ وَمَا أَمْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 فلا تدعوا مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ صُرْفَكَ فكل إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ <هو السميع العليم> هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كافر السعراء يتبعهم الغاهون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يموتوا قلبي الدكتور